شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أين يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر.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 يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقاه عاديره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليها جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَّ أَنَّهُ فَاتَّبِعُ قُرآنًا إِنَّ عَلَيْنَا ذَيَانًا كَلَّا ذَلِّتُ حِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ أُجُوهُ يَوْمَ إِذِ النَّاظِرَ إِلَى تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساء فلا صدق ولا صلى ولكن ذهب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى او لا لك فاولا ثم او لا لك فأولى ثم أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُنْ طِفْلًا مِنَ الْمَهِينِ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ذلك بقادم أليس ذلك بقادم أليس ذلك بقادر, أليس ذلك بقادر